إن الساعة لآفية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم دعوني أستجب لكم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 ذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناءا وصوركم وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم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 قل إني نهيت أن أعبد الذين تبعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين